إذا أدركه الغرق قَالَ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 وَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 يَجْمَعُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَسْمُوٍّ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير